على آله وصحبه أجمعين فهذا هو المجلس الثالث عشر من مجالس التعليق على محصل الاتقاد للشيخ الإسلام تيميس رحمه الله قال رحمه الله المقصود التنبيه على أن كل من زعم بلسان حاله أو مقاله أن طائفة غير أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبية في أمر الخلق والبعث والمبدع والمعاد وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر وتعبوا في واجب الوجود والنفس الناطقة والعلوم والأخلاق التي تزكو بها النفوس وتصلح وتكمل دون أهل الحديث. فهو إن كان من المؤمنين بالرسل فهو جاهل فيه شعبة قوية من شعب النفاق وإلا فهو منافق خالص من الذين إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء وعلى إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقد يكون من الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ومن الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داشرة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد وقد يبين ذلك بالقياس العقلي الصحيح الذي لا ريب فيه وإن كان ذلك ظاهرا بالفطرة لكل سليم الفطرة فإنه متى كان الرسل أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا لازم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق, أفضل الخلق ولا يقال هذه الفطرة يغيرها ما يوجد في المنتسبين إلى السنة والحديث من تفريط وعدوان وعدوان لأنه يقال إن ذلك في غيرهم أكثر والواجب مقابلة الجملة بالجملة في المحمود والمذموم هذه هي المقابلة الآدلة وإنما, وإنما غير الفطرة تلة المعرفة بالحديث والسنة واتباع ذلك مع ما يوجد في المخالفين لها من نوع تشقيق لبعض العلم وإشسان لبعض العمل فيكون ذلك شبهة في قبول غيره وترجيح صاحبه ولا غرض لنا في ذكر الأشخاص وقد ذكر أبو محمد بن قتيبة في اول كتاب مختلف الحديث وغيره من العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من الأمور المبينة لما ذكرناه وإنما, المقصو... وإنما المقصود ذكر نفس الطريقة العلمية والعملية التي تعرف بحقائق الأمور الخبرية النظرية وتوصل إلى حقائق الأمور الإرادية العملية فمتى كان غير الرسول قادرا على علم بذلك أو بيان له أو محبة لإفادة ذلك؟ فالرسول أعلم بذلك وأحرص على, ال... على الهدى وأقدر على بيانه منه وكذلك, من أص... وكذلك أصحابهم من بعده وأتباعهم وهذه صفات الكمال والعلم والإرادة والإحسان والقدرة عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أن تعلم الغيوب فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نستخير الله بعلمه فيعلمنا من علمه ما نعلم به الخير ونستقدره بقدرتي فيجعلنا قادرين إذ الاستفعال هو طلب الفعل كما قال في الحديث الصحيح يقول الله تعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم فاستهداه الله تعالى طلب طلب ايهدينا واستطعمه طلب ان يطعمنا هذا قوت القلوب وهذا قوت الاجسام وكذلك استخارته بعلمه واستقداره بقدرته واستقداره بقدرته ثم قال واسالك من فضلك العظيم فهذا السؤال من جوده ومنه ومنه وعطائه و... ثم قال واسالك من فضلك العظيم هذا السؤال من جوده ومنه وعطائه وإحسانه الذي يكون بمشيئته ورحمته وحلانه ولهذا قال فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم ولم يقل إني لا أرحم نفسي لأنه في مقام الاستخارة يريد الخير لنفسه ويطلب ذلك لكنه لا يعلمه ولا يقدر عليه إن لم يعلمه الله إياه ويقدره عليه فإذا كان الر... فإذا كان الرسول أعلم الخلق بالحقائق الخبرية والطلبية وأحب الخلق للتعليم والهداية والإفادة وأقدر الخلق على البيان والعبارة امتنع أن يكون من هو دونه أفاد خواصته معرفة الحقائق أعظم مما أفادها الرسول لخواصته فامتنع أن يكون عند أحد من الطوائف من معرفة الحقائق ما ليس عند علماء الحديث وإذا لم يكن في الطوائف من هو أعلم بالحقائق وأبيل لها منه وجب أن يكون كل ما يذمون به من جهل بعضهم هو في طائفة المخالف الذام لهم أكثر فيكون الذام لهم جاهلا ظالما فيه شعبة نفاق إذا كان مؤمنا وهذا هو المقصود ثم إن هذا الذي بيناه مشهود بالقلب أعلم ذلك في, أعلم ذلك في كل أحد ممن أعرف المفصلة وهذه جملة يمكن تفصيلها من وجوه كثيرة لكن ليس هذا موضوعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد فيما مضى مربنا اشار الى ان المؤلف رحمه الله يحتفي باثار الصحابة ويعتني بها ومما قال رحمه الله في مجموعة الفتاوى الثالث عشر صفحة 24 قال معرفة قوال الصحابة وأعمالهم خير وأنفع من معرفه اقوال المتاخرين واعمالهم و عباره مؤلف لمقاله ان ان الصحابي يصر منه الكلمه والكلمتين ما يهدي الله تعالى بها امه نجد أن المؤلف يعتني باثار الصحابه ف نجد مثلا رحمه الله فسر مقالات علي رضي الله عنه امير المؤمنين لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلى ذنبه وبيّن ما فيها من جوامع الكلم كما في المجوعة الثتاوى الثامن واحد ستين ومئة وقبل هذا أيضا مقالة عمر الفاروق رضي الله عنه لما قال عمر لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لحقت بالله لولا أنا سير في سبيل الله او أضع جبهتي بالتراب ساجدا أو جالس قوما يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب الثمر وهذا الآثر خرجه بشيء بمصنف فعبارة عمر كما بين المؤلف رحمه الله هي من عبارات الجامعة التي جمعت أبواب الخير فعمر رضي الله عنه ذكر هذه او هذه العبادات الجليلة وهي العبادة والصلاة والجهاد في سبيل الله والعلم ودالس قوماً يلتقيطون طيب الكلام كما يلتقيطون طيب الثمر فعبارة عمر الجامعة نصف على هذه الأعمال الثلاثة الفاضلة والأم الأربعة أبو حليث ومالك والشاف وحمد أقوالهم لا تخرج عن هذه العبادات الثلاث فلما جاء الخلاف أفضل العبادات بعد الفرائض نجد أن الإمام أحمد أقول أفضل التطوع وأفضل عبادة هو الجهاد لسبيل الله والشافع رحمه الله يقول أفضل الصلاة وأبو حنيف رومانك يقول أفضل هو العلم وكما قال الشيخ رحمه الله التحقيق أن كل من الثلاثة لابد له من الآخرين لابد من هذه الأمور الثلاثة لكن قد يكون بعضه أفضل في حال دون حال هذا كل ذكره رحمه الله في المنهاج السادس 75 والمقصود أن المؤلف رحمه الله يحتفي بأثار الصحابة ويعتني بها رحمه الله تعالى قول في صفحة أربعين ومئة فهذا الكلام تنبيه على ما يظنه أهل الجهالة والضلالة من نقل الصحابة في العلم والبيان يعني لاحظ الآن عندك من صفحة خمسة ومئة إلى هذه الصفحة إلى صفحة أربعين هذا كلها رد على المتفلسفة ونحوهم ممن يقول أن منه من هو أعلى من الصحابة أو من هو أشجع من الصحابة فهذا الاستطرات الذي استعبع قرابة 45 صفحة هو رد على هؤلاء فلهذا قال عندكم مؤلف فهذا الكلام له من صفحة 500 إلى صفحة 400 تنبيه على ما يظنها الجهالة الضلالة من نقص الصحابة في العلم والبيان أو اليد هي الشجاعة قال رحمه الله والمقصود التنبيه على أن كنا من زعم بلسانه أو مقاله إلى آخر هذا الكلام يعني يقول أن هؤلاء الذين يفضلون أنفسهم سواء بلسان الحال أو بلسان المقال والمؤلف يعتني بهذا يعني أحيانا قد لا يقولها بلسان المقال لكن يقولها بلسان الحال مثل ما قال في مثل موضوع القدر يعني قد تجد الشخص أحيانا ليس, ليس قدريا بلسان المقال ما يقول أنا يعني خلقت فعلي لكن بلسان الحال تجدها ينسب الفضل إلى, إلى نفسه وإلى حوله وقوته فالمؤلف يعنى بالظواهر وأيضاً يشي بالبواطن فيقول هؤلاء الذين فينا قد يعني يقولوا بلسان المقالة والحالة أن طائفة غير أهل الحديث غير أهل السنة أنهم أعلم هؤلاء يعني جهال وفيهم شعبة من النفاق لا أعقال عندك هنا فإن كان من المؤمنين بالرسل فهو جاه فيه شعبة قوية من شعب النفاق يعني يترنح بأن يكون في شعبة وإما أن يكون منافقاً خالصاً وقوله رحمه الله فيه شعبة هذا يبرره المؤلف رحمه الله هذا أصل من أصول أهل السنة أن الإيمان يتبعض وهذا أصل النزاع في مسألة الإيمان أن الإيمان يتبعض خلافاً لأهل البدع الخوارج المعتزلة المرجئة بشتى أصنافهم كلهم يقولون لما شيء واحد أما أهل السنة جماعة تم حرم مؤلف اكتاب الكبير الإيمان يتشعع يتبعض بضع ستون شعبة وكذا النفاق أيضا النفاق أيضا الذي هو ضد الإيمان يتبعض ومنه نفاق أكبر ومنه نفاق أصغر يقول المؤلف رحمه الله وكل واحد من الإيمان والكفر والنفاق له دعائم وشعب كما دلت عليه دلاء الكتاب والسنة هكذا في الفتاوى الثامن والعشرين صفحة ثلاثة وثلاثين واربعمين صفحة ثلاثة وثلاثين قال كل منهم الإيمان والكفر والنفاق له دعائم وشعب كما دلت عليه دلاء الكتاب والسنة وحدث عبد الله بالعمر واضح في قول عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه كان منافقا ثم قال ومن كانت فيه خصلة منهم فالنفاق يتبعض ومنهما يخرج من الملة ومنهما هو دون ذلك قوله رحمه الله قال وليقال هذه الفطرة يغيرها ما يوجد في المنتسبين للسنة من تفريط عدوان هنا المؤلفة واضحة أنه لا ينكر أنه قد يوجد من بعض المنتسبين على نوع من من التفريط والعدوان الذي يغير الفطر السليمة لكن كما قال أنه بالجملة وخذناها بالعدل فيبقى أن أهل السنة بالجملة هم خير وأفضل من من أعداهم هنا لما قال وقد ذكر أبو محمد بن قتيبة في أول كتاب مختلف الحديث يعني ذكر ماذا؟ ذكر شيئا مما طعن فيه المخالفون لأهل السنة وهذا مرض بنية صفحة ثلاثة خمسين أن أبي قتيبة يعني ذكر يعني مثالب أهل الكلام لأهل السنة لأهل الحديث كما في أول كتابه تأويل مختلف الحديث أيضا المؤلف رحمه الله لما قال وإنما المقصود إلى آخره أيضا هنا قرر رحمه الله هذه الأمور الثلاثة التي دائما يحتفي بها أن الرسول عليه الصلاة والسلام حقق الأمور الثلاثة أنه أعلم وأنه أفصح وأنه أنصح انظر قوله هنا قال كان غير رسول قادرا على علم من بذلك هذا العلم أو بيان ذلك اللي هو الإفصاح والبيان او محبة ذلك اللي هو النصف والإشفاق قال فالرسول أعلم بذلك نعم فالرسول هو أعلم الناس وهو أنصح الناس وهو أيضا يفصح الناس وأتبعه من بعده هم أولى الناس بهذه الصفات الثلاثة كلام المؤلف رحمه الله على الحديث يا عبادة كلكم جاعب له حديث أبي ذر الذي قال عنه أن هذا أنه هذا أشرف حديث لأهل الشام والمؤلف رحمه الله يعني أفرد له يعني أو أفضله جواب المستقلة في الفتاوى في الثامن عشر شرح حديثه بذر وأشاهد في هذا أنه سبقا مر بنا أن المؤلف رحمه الله يعتني كثيرا في قضية سؤالات على الهداية وكثيرا ما ينقرر أن أنفع دعاء وأعظم دعاء وأحكم دعاء دعاء الفاتحة يدين الصراطة المستقيم وأن الشخص لا ينفك عن الهداية ويحتاج إليها في كل نحظة من لحظات حياته هذا لا تكاد تجد في مؤلفات الشيخ الله يقر هذا يعني في مواطنة متعددة ورد على من هو وتلميذ ابن القيم من قالوا في تفسير دينا الصلاة المستقيم أنه المراد التثبيت ونحو ذلك بل العبد هو محتاج للهداية في كل لحظة من لحظات حياته فما أكثر ما يجهله الواحد مننا فهو يسأل الله هداية في أن يتعلم ما يجهله ويسأل الله تعالى أيضاً الهداية في أن يعمل بعلمه ويسأل الله تعالى الهداية في أن يستمر ويداوم على هذا العمل الصالح المبني على العلم وهكذا وتجد مثلاً في آخر حموية يقول الشيخ ومن اشتبه عليه ذلك وقع في اشتباه فليدعو بما مسلم وذكى حديث اللهم رب جبرايل ومكايل وأيضاً سيمر بنا لما قال العبد افتقل ما يسأل العلم الهدى الى اخرة وذكر الحديث هذا مربنا في صورة 39 يعني الحاجة للهداية وايضا نذكر بما قاله ايضا في الدر لما قال قد يكون الرجل ما ذكاء الناس واحدهم نظر ويعميه عن اظهر اشياء يعني يكون هو اذكى ناس لكن اشياء ظاهرة يعني ثرا فيها يضل ويعتره العمى وقد يكون الرجل من أبلدهم وأضعافهم نظرا ويهديه الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه فلا حول ولا قوة لبلا فكذا فدر التاسع أربعة وثلاثين جاء في الصفدية ببعلاه الأول خمسة وتسعين ومئة قوله رحمه الله في فاستهداء لا طلب أيهدينا إلى آخره يعني قضية قوة القلوب وقوة الأجسام أيضا جاء لها ذكر في موضوع سابق في صفحة 41 من هذا الكتاب قوله هنا رحمه الله فإذا كان الرسول أعلم الخلق وأحب الخلق وأقدر الخلق إلى قال امتنع أن يكون من هو دونه أفاد خواصته معرفة الحقائق أعظم مما أفادها الرسول بخواصته هذا أمر واضح بي فالرسول مدام أنه أعلم وأنصح وأفصح فأيضا أتباعهم كذلك ولا يمكن يكون غيرهم يعني يتصف بهذه الصفات دونهم ولا يمكن للمتكلمة ولا المتفلسفة أن يتصفوا بهذه الصفات الآن قال ثم أن هذا الذي بيناه شهود بالقلب هذا أمر ثابت بالذوق القلبي أعلم ذلك أقول الشيخ في كل أحد ممن أعرف المفصلين ولا أعلم هذا ليس على سبيل الجملة بل أعلم ذلك على, إيش؟ على سبيل التفصيل والله أعلم فصل وأما قول من قال إن الحشوية على ضربين أحدهما لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسين والآخر فستر بمذهب السلف ومذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التشبيه والتجسيم وكذا جميع المبتدئة يزعمون هذا فيهم كما قال القائل وكل يدعي وصل لليلة وليلى لا تقر لهم بذاك فهذا الكلام فيه حق وباطل فمن الحق الذي فيه ذنب من يمثل الله بخلقاته ويجعل صفاته من جنس صفاتهم وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد وقال هل تعلم له سميا وقد بسطنا القول في ذلك وذكرنا الدلالات العقلية التي دل عليها كتاب الله في نفي ذلك وبينا منه ما لم يذكره النفاة الذين يكتسمون بالتنزيه الذي يلذب الذين يتسمون نعم يتسمون, اللذي... اللذي... يتسم... يتسمون. <تصفيق> وبينا منه ما لم يذكره النفاة الذين يتسمون بالتنزيه ولا يوجد في كتبهم ولا يسمع من عيمتهم بل عامة التي يذكرونها حجج ضعيفة لأنهم يقصدون إثبات حق وباطل فلا يقوم على ذلك حجة مضطردة سليمة عن الفساد بخلاف من اكتصب في قوله وتحرى القول السديد فإن الله يصلح عمله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ضروبكم وفيه من الحق الإشارة إلى الرد على من امتحل مذهب السلف مع الجهل بمقالهم أو المخالفة لهم بزيادة أو نقصان فتمثيل الله بخلقه والكذب على السلف من الأمور المنكرة سواء سمى ذلك حشوا أو لم يسمي وهذا يتناول كثيرا من غالية المثبتة الذين يرون أحاديث موضوعة في الصفات مثل حديث عرق الخيل ونزوله عشية عرفة على الجمل الأورق حتى يصافح المشاتى ويعانق الرخدان وتجليه من نبيه في الأرض أو رؤيته له على كرسي بين السماء والأرض أو رؤيته إياه في الطواف أو في بعض سكة في المدينة إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة فقد رأيت من ذلك أمورا من أعظم المنكرات والكفران وأحضر لي غير واحد من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء على الله وعلى رسوله وقد وضع لتلك الأحاديث السانيد حتى إن منهم من عمد إلى كتاب وصنفه الشيخ أبو الفرج المقدسي فيما يمتحن به السنية من البدعي فجعل ذلك الكتاب مما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج وأمره أن يمتحن به الناس ومن أقر به فهو سني ومن لم يقر به فهو بدعي وزاد فيه على الشيخ أبي الفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل والناس المشهورون قد يقول أحدهم من المسائل والدلائل ما هو حق أو فيه شبهة حق إذا أخذ الجهال ذلك فغيروه صاروا فيه من الضلال من الضلال ما هو من أعظم الإفك والمحال طيب عفوا هنا قوله رحمه الله فصل وأما قول من قال فقال هنا هو العزم عبد السلام عفو الله عنه فهذا النقل كما نبه عليه الشيخ محمد عفوا الشيخ سليمان الصينية فيما أذكر هو بن كلام العزم عبد السلام رحمه الله وهذا كلام جاء في طبقات السوكي طبقات الشافعية الكبرى السوكي في الثامن صفحة 2220 وهي رسالة يعني من عدة صفحات من صفحة 19 ومائتين إلى صفحة 45 ومائتين اللي هي رسالة للأزبع عبدالسلام في الاعتقاد اسمها الملحة الملحة في اعتقادي اهل الحق والعز بن السلام في هذه الرساله سئل وقرر فيها مذهب الاشاعره في الكلام لله وانكر الحرف والصوت وشنع الله عنه- شن على الحنابلله الذين هم من اهل السنه والجماعه من اهل السنه المحضه فالمؤلف أوردت جزء من عبارة الأزمع بالسلام وتعقبها كما هو واضح لكن تجد للشيخ رحمه الله كما هي عادته مع مخالبين يعني في غاية العدل وفي الانصاف الإنصاف والرحمة فالعبارة بين أيدينا الشيخ رحمه الله اختصرها ولفيه بعض العبارات يعني يمكن أن نستطيع العبارات النابية الشيخ الإسلام حدفها ما أوردنا ما أوردنا في موجودة في الطبقات السبكي فلاحظونا العزب عبد يقول إن الحشوية على ضربين أحدهما لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيد ثم جاء بعدها عبارة ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم مكاذبون فالمؤلف ترك ذلك قال لي هو شخص دام قال والآخر تستر بمذهب السلف ثم جاءت عبارة أيضا يعني شناعة ويحسب ويعني اتهمهم بان دنيا قال ثبت رمتها بالسلف واورد قول الشاعر اظهروا للناس نسكن وعلى المنقوش دار او على الدينار دار يعني اتهم هؤلاء الذين يعني انتشروا السلف انهم يظهرون التنسك ويريدون يريدون الدرهم والدينار وايضا يعني قال تسثر مذهب الثلاث لسحة يأكل نعم قال لسحة يأكل ثم أورد البيت الذي سمعناه وأورد أيضا قفباس الآية يريدون أن يأمنوا كما يأمنوا قوما فكان كلام يعني عف الله عنه فيه يعني فيه حدة وفيه شيء من البغي فالمؤلف رحمه الله لا يعني هذه العبارات التي فعلا تطوى ولا تروى وإنما يعني أن يرد على الأصل الشبهة التي يعني اوردها العزب عبد السلام الله عنه فهنا طبعا ننسى كلام العزب عبد السلام الى قول الشاعر وليلى لا تظير الغمريات هذا كله كلام العزب عبد السلام وطبعا سبق المره اشاره للعزب عبد السلام بصفحه 87 حتى نعرف ذلك قال المؤلف رحمه الله هذا كلام فيه حق و باطل فمن الحق الذي فيه ذم من يمثل الله مخذلانا فيقول كلام العز في حق وهو ما فيه من عيش من يعني من ذم التمثيل لا شك ان تمثيل الله بخلق هذا مذموم ف فالخالق عن ذلك تمثيل الخالق بالمخلوق ولا تمثيل مخلوق بالخالق ايهما الذي يعني نجد انه كثير في القران نعم تمثيل المخلوق بالخالق يا هذا الذي نعم وبالمقيم يقول انما هذا انما القران جاء هذا التلبيه اللي هو تمثيل ايش المخلوق بالخالق تمثيل المخلوق بالخالق فالذي الله مثل المخلوق ايش بالخالق والذي يجعل مثل المخلوق اما تمثيل خالق بالمخلوق نعم هذا بشكل منفي لكنه قليل والمتكلمون يشتغلون بنفي تمثيل الخالق المخلوق يشتغل بنفيه ويهملون التمثيل الذي عمه طم او تمثيل المخلوق بالخالق فعندك الايه الكريمه ليس كمثله شيء هي من هذا الباب نفي تمثيل المخلوق بالخالق طيب هنا قالوا خالد صطنا القوله في ذلك إلى آخره واذا كانت العقلية يعني هو المؤلف رحمه الله خلاصت كلامه في في, في في ما يتعلق بالنفي كما ذكره في التدمرية وذكره في غير موطن من كتبه أن النفي الصحيح الذي جاء به القرآن هو هما مسلكان أو طريقان الأول نفي النقص العيد والثاني نفي عش التمثيل وكلما جاء في صورة الإخلاص فقوله تعالى ولم يكن له كفاً أحد هذا نفي التمثيل كره الآية عندك ليس كمثل شيء هل تعلمون أنه سميه يعني لا سمي له يساميه ويماثله فلا تضرق الله الأمثال وعندك نفيش أن نقص الأيب لم يلد ولم يولد ولا يؤد حظهما إلى آخر الآيات الكريمات هذه طرائقة نفي الصعيحة التي جاء بها الكتاب والسنة طيب اتنين من هذه المقدمة قال وضينا منهما لبكر نفات الذين نعم النفات تسترون بالتنزيه والتقديس كما فعل الرازي في كتابه تأسيس التقديس وتجد أنهم يسمونه تنزيل في الحقيقة هو تعطيل يسمونه هو تقديس وهو الحقيقة تنجيس كما قال الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجحبية قوله رحمه الله فليقب على ذلك حجه من الطريق السليم فساد بخلال من اقتصد لما يقول اقتصد في قوله القصد هو, هو, هو لزوم الحق الاقتصاد كما فعل بعض اللي هو الترشيد ولحد ذلك في الامور المعيشيه لا وهذا قال سم القصد القصد تبلغ وقال ابو مسعود اقتصاد في سمنه خير من الشيء في البلاء الاقتصاد اللي هو لزوم الحق ولزوم السله فمن الذي من, من, من كان يعني يعني حقق هذا القصد فانه يحصل له ايش ان السديد ويحصل له تحقيق البلاغ القصد القصدة تبلغه ذكر عندك المؤلف بعض ما يعني يقع فيه بعض المبتدعة الذين يشمتون ويشنعون على مذهب السلف فيريدون بعض الحاديث الموضوعة والمقدوبة ويتهمون السلف بأنهم يعني يقررونها طبعا هذه الأحاديث موضوعة مثل ما ذكر عندك عرق الخيل أن الخيل عرقت وأن الله فعلا أوجد نفسه منها نزول عشية عرفة أن الله تعالى ينزل عشية عرفة ينزل الأرض تعال الله ذلك علوم كبير هذه الأحاديث المؤلف ذكر في مواطن متعددة أبين أنها موضوعة وأن أن بعض هذه الأحاديث وضعها بعض الزنادقة الذين يعني يشمتون بالمذهب السلفي ومذهب على السنة ومن ذلك مثلا محمد بن شجاع الثلجي محمد بن شجاع الثلجي الذي كان يلقى بترس الجهنية فكان هذا يعني يضع الحديث وهذه الحديث التي في التمثيل وتفديل على بخلقه وينسبها إله السنة يقول الشيخ الإسلام قال مثل حديث عرق الخيل الذي كذبه بعض الناس على أصحاب حماد بن سلمة أحمد بن سلمة كما مر بنا كان شديداً على البدع رح عليه والإمام الحمد كان يجله وهو أول من ألف في تنفيذ أنه سبع وستين ومائة ولهذا تجد أنه البدع عليه ومنهم الجاحط المعتذري لأنه كان رحم يمر شديداً عليهم فهؤلاء كذبوا على, على أصحاب أحمد بن سلمة وقالوا يعني, يعني أن بعض الحديث أن نسبوها إليه وأن هذه الحديث التي كذبت عليه كما قلنا من وضع محمد بن شجاعة تلجيل هكذا جاء في الدرء الأول 48 و100 وقال الشيخ رحمه الله حديث أن الله تعالى ينزل على جمل الأورق بصافح الركبان ويعانق المشات قال هذا من أعظم الكذب على الله ومن اعظم الكذب على رسوله عليه الصلاه والسلام قال ابن قتيبه قال وهذا وامثاله إنما وضعه الزنادقه ليشينوا به على الحديث من اجل ايش يشنعوا على هذا الحديث هكذا في الفتاوى الثالث 85 و300 هو أن اشك ان بعض هذه اوردها القاضي ابو يعلى حفظ الله انت كتابه طه التاويلات لكن لكنهما بعضهما يعني بالغ في ذم بيعلى ونسبوا إليه ما لم يقوله كما حصل مثلا من ابن العرب المالكي وهذا ذكر المؤلف رحمه الله في الدار الخامس 38 ومائتين وجاء بمعناه في السابع 93 وأيضا جاء في الوصية الكبرى إن شاء الله لهذه الحديث الموضوعة الوصية الكبرى تحقيق الحمود صبح 23 والسبعينية صفحة واحدة سبعين واربعمائة وفي بيان تلبيس الجميع قلنا في الثالث صفحة سبعة وثلاثمائة والسابع ستة عشر وثلاثمائة بيان تلبيس الجميع كل انتكرر هذه المواطن متعددة من كلام المعلي الرحيم والله طيب انت من, من هذا والذي همنا انتعرف تعرف ان هذه حديث موضوعه وان كان مثلا بعض كما قال الشيخ بعض غلاة مثبتة يعني قد يحتجون بها لكن عبرة بجمهور هل اثبات العبره بظهور اهل السنه والجماعه فهم يعني باليونان ان هذه الحديث موضوع على مكتوب على النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا قال الشيخ رحمه الله قال كل حديث في انه عليه الصلاه والسلام راى ربه بعينيه في الأرض فهذا كذب هاك البريء الوصيه الكبرى قال رحمه الله بعدها فقد رايت من ذلك امور من اعظم منكرات لان قال حتى إنه من انعمدي إلى كتاب صنفه الشيخ ابو الفرج المقدسي اللي هو المتوفر سنة ستة هذا له كتابان له كتاب اسمه التبصرة وهذا حقق لكنه لم يطبع في جامعة الإمام بقسم العقيدة إبراهيم الدرسلي والكتاب الثاني له المذكور عندك هنا يشعر امتحال السن من البدعي وهذا أيضا حقق لك رسالة ماجستير مطوع لها متداول تحقيق دكتور قال المقرن فهنا ذكر عندك كتاب امتحال السن من البدعي قال فجع ذلك الكتاب مما أوحاه الله يعني لاحظ هذا الذي حصل في الغلو أن هذا كتاب ألفه أبو الفرج المقدسي الشرازي في امتحان السنو البديل يعني عنده مسائل يقول من قال كذا فهو سني ومن قال كذا فهو أشعري فالذي حصل في هذه لا لا لا يعني الزيادات وهذا الكذب من ذلك كما قال لكم فجع ذلك الكتاب مما أوحاه الله يعني الآن جعلوا لهذا الكتاب سندا حتى أصله إلى ماذا؟ إلى رب العالمين فهذا من عمل بعض الكذابين كما ذكر المؤلفين في مواطن فنجعل هذا الكتاب إسناده يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعني يصل إلى جبري ثم إلى رب العالمين <تصفيق> هذا الأمر الثاني أنت لما تنظر لهذه المسائل كما قال الشيء رحيه الله تجد أن المسائل السنة في أنسبها لأسنة الغالب أنها تتفق مع مذهب السلف قال وان كان غالبها موافقة لأصول السنة لكن ففيها ما إذا خالف الإنسان لم يحكم بأنه مبتدئ وهذه الإشكالية في الكتاب أنه في أحيانا مسائل يقول من قال هذا فهو السن ومن خالف فهو مبتدئ او هو أشعري والمالك كما تلحظ فيه بتحقيقه ورسوقه يقول لا أن هذه مسائل لو خالف خالفه الإنسان فإنه لا يحكم عليه مبتدئ بأنه هذه المسألة مثلا مسألة يقولك مثلا أول نعمة الذي يقول أول نعمة, يقول أول نعمة هي الحياة يعني اول نعمه او الحدفه هو معتزلي واللي يقول اول نعمه ادراك الذات ويس اشعري والذي يقول اول نعمه هي الإيمان هو عند اصحاب احمد فهو ايش هو سني فادا يعني كل واحد يقول اول نعمه هي مثلا ادراك الذات ولا اول نعمه هي الحياه لا يجد هذا ايش لا يجد يوجب ذلك ايش نودع والمؤلاء تحرر هذا بكلام متين أن هذا المدار على قضية النعمة ماذا يرد بالنعمة أن أردته بنعمة النعمة المطلقة التامة فالنعمة المطلقة التامة هي لا تكون إلا لها الإيمان فإن streng إلي الإيمان فعلا وإن امتنا فلا شك أن ندراكا للذات نعمة قضية الحياة نعمة فبهذا ينحن الإشكاي إذا عرفنا إيش أن هذا الكلام إذا حرر في قضية هل الله تعالى أنعم على الكافر فإذا أردت بالنعمة النعمة المطلقة النعمة التامة فلا أما إذا أردت مطلقة النعمة كان ينعم على الكافر بالحياة أو بالصحة فهذا صحيح المؤلف تحدث عن هذا الكتاب الوصي الكبرى التحقيق العجمي صفحة 19 وفي أيضا في الفتاوى 11 صفحة 300 طيب فضله المقصود أن كلامه فيه حق فيه من الباطل أمور أحدها قوله لا يتحاشى من الحشو والتجسيم ذم للناس بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان والذي مدحه زين وذمه شين هو الله والأسماء التي يتعلق بها المدح والذم من الدين لا تكون إلا من الأسماء التي أنزل الله بها سلطانه والذي ودل عليها الكتاب والسنة أو الإجماع كالمؤمن والكافر والعالم والجاهل والمكتصد والملحد أما هذه الألفاظ الثلاثة فليست في كتاب الله ولا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نطق بها أحد من سلف الأمة وإن لا نفي ولا إثباتها وأول من ابتدعت ذمة بها المعتزلة الذين فارطوا جماعة المسلمين اتباع سبيل في دون سبيل سلف الأمة فرق للقول السبيل الواجب في الدين واتباع لسبيل المبتدعة الضالين وليس فيها ما يوجد عن بعض السلف ذمه إلا لفظ التشبيه فلو اكتصر عليه لكان له قدوة من السلف من السلف الصالح ولو ذكر الأسماء التي نفاها الله في القرآن مثل لفظ الكفء والند والسمي وقال منهم من لا يتحاشى من التمكيل ونحوه لكان قد ذم بقول نفاه الله في كتابه ودل القرآن على ذم قائله ثم ينظر ألقائله موصوف بما وصفه به من الذن أم لا فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذن أهلها ولا مدحهم فيحتاج فيها إلى مقامين أحدهما بيان المراد بها والثاني بيان أن أولئك مذنومون في الشريعة والمعترض عليه له أن يمنع المقامين فيقول لا نسلم أن الذين عنيتهم داخلون في هذه الأسماء التي ذمنتها ولم يقم دليل شرعي على ذنها وإن دخلوا فيها فلا نسلم أن كل من دخل في هذه الأسماء فهو مذموم في الشرع الوجه الثاني أن هذا الضرب الذي قلت إنه لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم إما أن تدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية التي دل عليها الكتاب والسنة أو لا تدخلها فإن ادخلتهم كنت ذاما لكل من أثبت الصفات الخبرية ومعلوم أن هذا مذهب عامة السلف ومذهب أئمة الدين بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة وإن كان لهم فيها طرق كأبي سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأئمة أصحابه كأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن الباهلي والقاضي أبي بكر بن الباقلاني وأبي إسحاق للسرايين وأبي بكر بن فورك وأبي محمد بن اللبان وأبي علي بن شاذان وأبي القاسم القشيري وأبي بكر البيهقي وغير هؤلاء فما من هؤلاء إلا من يثبت من الصفات الخبرية ما شاء الله تعالى وعما المذهب عنهم إثبات كل كل كل صفة في القرآن وأما الصفات التي في الحديث كمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها إذا كنت تذم جميع أهل الإثبات من ثلثك وغيرهم لم يبقى معك إلا الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على نفي الصفات الخبرية من متأخر الأشعرية ونحوهم ولم تذكر ولم تذكر حجة تعتمد فأي ذنب لقوم في أنهم لا يتحاشون مما عليه سلف الأمة وإمتها وإمة وأمت الذنب لهم وإن لم تدخل في اسم الحشوية ما يثبت الصفات الخبرية لم ينفعك هذا الكلام بل قد ذكرت أنت في غير هذا, هذا القول وإذا كان الكلام لا يخرج به الإنسان أي أن يذم نفسه أو يذم سلفه الذين يقر هو بإنامتهم وأنهم أفضل ممن اتبعهم كان هو المذموم بهذا الذم على التقديرين وكان له نصيب من الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولهم لقد خبت وخسرت إن لم أعدل يقول إذا كنت مقررا بأني رسول الله وأنت تزعم أني أظلم, أظلم فأنت خائب خاسر وهكذا من دم من يقر بأنهم خيار الأمة وأفضلها وأن طائفته إنما تلقت العلم والإيمان منهم هو خائب خاسر في هذا الدم وهذه حال غافظة في ذم الصحابة طيب. هنا قال والمقصود أن كلامه في حق وفيه من الباطل أمور أنت من... بين الحق الذي يليه في التنفيذ قال حدها قوله أي قول العزب عبدالسلام لا يتحاشى من الحشوة التجسيم هذا تكرر عندنا أن قضية أن يدم الشخص أنه يعني من جهة أنه مثلا من الحشوية او أنه مجسم أو حتى أيضا مشبه هذه الألفاظ الثلاثة التي ذكر مؤلف من ذكرها ذكر العزب السلام كما قال عندك مؤلف في كتاب الله ولا في الحديث عنه السلام ولا تقضي أحد مثلا من الأمة وكما قال عن فؤل بعبارته المات المدح والدم إنما يكون بيش بالأسماء الشرعية يمدح الشخص بأنه مؤمن وأنه ضر وأنه تقي وأنه صالح وأنه مجاهد ويدم لأنه مثلاً أنه كاهر وأنه فاجر وأنه منافق ونحو ذلك هذا ذكر الشيخ رحمه الله أيضا في الرد على الرازي الفخر في بيان تلبس الجهمية الأول 86 300 فاولا ابتدع الذمه بها المعتزله على المعتزله هم أول من أظهر هذه الفاظ وذموا السلف بها فعمرو بن عبيد هو الذي قال عن ابن عمر الصحابي الجليل قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال انه كان حشوي فهذا اول ما يعني اظهره عمرو بن عبيد المعتزله اظن وايضا ثمامه بن اشره من من, من عمر أتمامك كان يقول رؤوس مشبهه ثلاثه لا قال مشبهه او قال ثلاثه من الانبياء مشبهه عفوا قال مشبهة وقال موسى لما قال انهي الا فتنتك وقال المسيح ايضا انه مشبهه كذلك قال هذا المعتزلي لما قال تعلم ما في نفسي ولا تعلم ما في نفسك ومحمد عليه الصلاه والسلام لما قال انزل ربنا هكذا نبقى حتمامه ابن العشرس وهو من رؤوس المعتزله وطائف من طائف المعتزلة تنسب له للثمامية وأيضا عمر تنسب له طائف من طائف المعتزلة ولهذا الشيخ رحيم الله يقول في كلام السابق من باب التوضيح كلمة التشبيه قال اسم المشبهة ليس في الكتاب ولا في السنة ما جاء بالكتاب والسنة يعني بالذنب ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين ولكن تكلم به طائفة من السلفين يعني بعد التابعين مثل ابن مهدي ولو عبد الرحمن مهدي ويزيد بن هارون والإمام أحمد وإسحاق إسحاق مراهوئة إلى أن قال ولفظ التشبيه فيه إجمال بخلاف يش... التمثيل التمثيل كما قال لك هنا التمثيل يعني نفيه حق بإطلاق ليس كم شيء أما التشبيه لا فيه إجمال ولهذا كما يعني تذكرون أو يذكر بعضكم في مناظرة الشيخ الإسلام في الواسطية لما ناظرها الجصوم قال أنا قلت بلا تمثيل ولم أقول بلا تشبيه لأن التمثيل جاء القرآن بنفيه أما التشبيه فهو فيه إجمال وفيه اشتراف فعدل المؤلف رحمه الله واختار لفظاً جاء القرآن بنفيه هذا الكلام بالخبار عليكم قبل قليل في بيان تلبيس الجامعية الأول 86 و300 وكلمة الحشوية كما ايضا بين المؤلف لم يقول عن السنة فنحشوية فكلمة الحشوية مع مر بنا المراد بهم هم حشو الناس الذي ليسوا من المتأهلين هم حشو الناس الذين ليسوا من المتأهلين يعني ليس عندهم أهلية ولا علم كذا بيّن المؤلف رحمه الله في المتاوى الثاني عشر ستة وسبعين ومئة قال عندك هنا آآ وليس فيها ما يريد أن يعمل إلا أن قال يعني لحظ الحشوية التجسيم مع هذا ما جعل السلام التشبيه مربنا التقصيبية أنه ما أعرف عن الصحابة ولا على التابعين وإنما جاء عن بعدهم مثلما ذكرهم المؤلف ومثلما أيضا جاء عن نعيم بن حماد الشيخ البخاري لما قال من شبه الله تعالى بخلق إليه شفا قد كفر لكن لما تأتي تجد أن العلم ينفون التشبيه ويجدون إليه شفا في التمريه وجاء الكلام المؤلف الذي في الجواب الصحيح في غيره هل التشبيه معنى التمثيل أم أن بينهما فرقاً الذي حرر المؤلف رحمه الله أن الفرق ثابت الفرق ثابت بين التشبيه والتمثيل وهذا الفرق ثابت بالشرع والعقل واللغة هذا عند الإطلاق لكن عند القرينة قد يطلق التمثيل ويراد به التشبيه وكذا العكس هذا خلاص الكلام المؤلف رحمه الله في الجواب الصحيح قال عندك هنا ولو ذكر أسماني في نفعله في القرآن مثل لفظ الكف والند لو اقتصر على هذا لكان هذا هو الحق ولم يكن له كف ولا حد فانا اندادا هل تعلمنا سمية قال ولكن قد قال قال ولو ذكر اسماء التي نفى الله وقال منهم الا يستحاش التنزيه نحن الا كان قد ذم بقول بقول لنفى الله في كتابه طيب ودل القران على ذم قاله ثم ينظر. يعني هنا الآن المؤلف يقول لو قال العبد عبد السلام بنفي التنزيه لكان حقا نعم وصحت المقدمه الاولى يبقى المقدمه الثانيه هل الذي يثبت الصفات يقول هذه مساله ثانيه المؤلف الان باقي يعني عبر بمن أنه بيان المراد بها ثم إيش هل من التصف بهذه الصفة يكون يعني مدموما فهنا لما يقول بيان المراد بها ما المراد بالحشو ما المراد بالتجسيم ما المراد بالتشبيه ثم بعد هذا لو قلت أن السلف مشبه طيب هذا التشبيه عندك هل يجيب الذم لا ما يجيب الذم إذا كان التشبيه هو إثبات الصهات على الوجه اللي أقبل هذا هذا هو التوحيد سميته وتشبيهه هذا لا, لا يغير من الحقائق شيء فتنحظ أن المؤلف يعني رحمة الله عليه يعني يسير على وفق هذه المقدمات العلمية المنهجية قال رحمه الله والمعترض عليه المعترض على العزب عبد السلام يمنع المقامين فيقول لا نسلم أن الذين عليتهم داخلون في هذه الأسماء يقول لا نسلم في المقام الأول أنهم مشبهة أو أنهم حشوية ولا أو أنهم مجسمة ثم قال وإن دخلوا فيها لو جواحد قال لا أنهم هم حشوية هم مجسمة قال لا نسلم أن كل من دخل في هذا الاسماء فهم مدمون لو سلمنا جدلا أن من أثبت الصفات فهم مجسم فهذا لا يجي بالدم يعني الصفات مطلوب سواء سمي تجسيما أو لمسمى سواء سمي حشوا أو لمسمى فالعبرة بالحقائق هذا الوجه الاول الوجه الثاني يرد على الازهر ان هذا الضرب الذي قلته لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم لاحظ الحجه الان يقول اذا كنت تقول عن, عن هؤلاء المثبته انهم حشويه فقال ام ان تدخل مثبته الصفات خبريه او لا تدخل فان ادخلت الذي يثبت الصفات الخبريه ان ادخلتهم وقلت ان من اثبت الصفات خبريه فهو حشوي مجسد مشدد فقد اس قدمت أصحابك من المتكلمين المتقدمين مثل ما ذكر عندك الآن المتكلمون الأولون يتبتون الصفات الخبرية و الدملة مثل ما ذكر عندك مثلا ابن كلاب, كلاب فالإتبات خير من أشعري كما ذكر الشيخ والأشعري خير من إيش من تلاميذه وتلاميذه خير من الباقلاني وهكذا وحتى تصل الباقلاني كل هؤلاء إيش يتبتون إيش الصفات الخبرية في جملة ومر بنا تذكرون في الحموية أن المؤلف رحمه الله نقل كلاما للباقلاني في إثبار الصفات الخبرية الوجه واليدين ونحمداري المقصود أن هذا الرد في غاية القوة وإقامة الحجة إذا كان من يثبت الصفات الخبرية يعد حشويا مجسبا مشبها فمعنى أن أصحابك الأوائل وهؤلاء الأعلام الذين ذكروا كلهم حشو معنى الآن صد تدم أصحابك وأسلامك الصفات الخبرية من باب التذكير في هذا المقال الصفات الخبرية الصفات الخبرية قصيم الصفات العقلية الصفات العقلية التي تثبت بالعقل والنقل مثل العلو مثل العلم مثل الرؤية أما الصفات الخبرية فهي التي يعني ما ردها يشي إلى الخبر كالاستيوى على العرش كالوجه وليدين ونحو ذلك قال ابن مجاهد ابن مجاهد هذا الصاحب الأشعري أبو الحسن البائل تلميذ الأشعري أبو, أبو اسحاق هذا معروف أيضا وهو شيخ أبو فورك ابن اللبان أبن أبو الشهدان أبو القاسم صاحب الرسالة أبو الحسن المعروف في الحديث قال فإن كنت تضم جميع الاثبات من سلفك وغيرهم لم يبقى معك الجهمية إذا كنت تذم هؤلاء لم يبقى معك اللي إلا الجهمية سواء الجهمية المحظة أو جهمية المعتذلة قالوا ومن وفقهم على نفس الصفات المتأخر نعم متأخر أشاعر أنكروا الصفات الخبرية مثل الرازي الفخر فهو ممن أنكر الصفات الخبرية أما الذين سبق أن ذكر المؤلفهم يثبتون الصفات الخبرية بالجملة لاحظ عبارة شيخ دقيقة يثبتون ذلك في أو بالجملة قال فأي ذنب لقوم في أنهم لا يتحاشون مما عليه سلف الأمم قال وإن لم تدخل في اسم الحشوية من يثبت الصباح خبرية لم ينبعك هذا الكلام فقد ذكرت أنت في غير هذا القوم فالمقصود أن ذنبه أن أن أن أن للحشوية صار يعود إليه وينقض كلامه بل المؤلف كما ذكر عندك الآن عامل مشابه بين مقالة العز ومقالة الخوارج الخارج للخس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حقي خيبته وخسرت اللي بعده فكده ايضا الشبه لما تجعل يعني هذه الطواف المتاخره المتوكون الحيارى كما يقدر الشيخ الحمويه تجعلهم أعلم من ايش من الصحابه ومن سلفهم الذين هم اعلم واحكم وانصح قال عندك حكذه من ذم من يقر بان خيار الامه وأن طائفة وإنما تلقت العلم والإيمان منهم هو خائب خاسن في هذا الدم فهذه يعني فعلا يعني هذه كما ذكر المؤلم كما سيأتي فعلا هي بلسان الحال شعبة من الرف عندما يظن إيش أن هؤلاء المتاخرين الحيارة المتهوكون الذين شاهدوا على أنفسهم بالحيرة كالرازي كالشهرستاني كالجويني طبعا جويني أبو المعالم ممن يمكن الصفات الخبرية لما قال أن هؤلاء هم فهذا يقال عنه كما قال الله سلم للخويصرة خبت وخسرت كيف قال أن هؤلاء المتأخرون الذين شاهدوا على نفسهم بالحيقة أنهم أعلى من الصحابة الذين هم أعمق هذه الأمة إيمانا وأبرها قلوبا رضي الله عنه طيب صلى الله الوجه الثالث قوله والآخر يتسثر بمذهب السلف إن أردت بالتسثر لاستخفاء بمذهب السلف فيقال ليس مذهب السلف مما يتسثر به إلا في بلاد أهل البدع مثل بلاد الرافضة والحوارج فإن المؤمن المستضعف هناك قد يكتم إيمانه واستنانه كما, كنت كما كتم مؤمن آل فرعون إيمانه وكما كان كثير من المؤمنين يكتم إيمانه حين كانوا في دار الحرب إن كان هؤلاء في بلد أنت لك فيه سلطان وقد تستروا بمذهب السلف فقد ذممت نفسك, يد... يد... نفسك حيث كنت من طائفة يستر مذهب السلف عندهم وإن كنت من المستضعفين المستثيرين بمذهب السلف فلا معنى لذم نفسك وإن لم تكن منهم ولا من الملأ فلا وجه لذنب قوم بلقم التستر وإن أردت بالتستر أنهم يجتنون به ويتقون به غيرهم يتظاهرون به حتى إذا خوطب أحدهم قال أنا على مذهب السلف وهذا الذي أراده والله أعلم فيقال له لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بقونهم وأما قوله مذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه فيقال له لفظ التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم ألفاظ قد دخلها اشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم وكل طائفة تعني بهذه الأسماء ما لا يعنيه غير غيرهم فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه نفي جميع الصفات وبالتجسيم والتشبيه إثبات شيء منها حتى أن من قال إن الله يرى أو أن له علما فهو عنده مشبه مجسد وكثير من المتكلمة الصفاتية يريدون بالتوحيد والتنزيه نفي الصفات الخبرية أو بعضها وبالتجسيم والتشبيه إثباتها أو بعضها وبالتجسيم والتشبيه إثباتها أو بعضها والفلاسفة تعني بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة وزيادة حتى يقولون ليس له إلا صفة سلبية أو إضافية أو مركبة منهما والاتحادية تعني بالتوحيد أنه هو الوجود المطلق ولغير هؤلاء فيه استلاحات أخرى وأما التوحيد الذي بعث الله به الرسل وانزل به الكتب فليس هو متضمنا شيئا من هذه الاستلاحات بل أمر الله عباده أن يعبدوه وحده لا يشرك به شيئا ولا يكون لغيره نصيب فيما يختص به من العبادة وتوابعها هذا في العمل وفي القول هو الإيمان بما وصف به نفسه أو ووصفه به رسوله فإن كنت تعني أن مذهب السلف هو التوحيد بالمعنى الذي جاء به الكتاب والسنة فهذا حق وأهل الصفات الخبرية لا يخالفون هذا وإن عنيت أن مذهب السلف هو التوشيد والتنزيه الذي يعنيه بعض الطوائف فهذا يعلم بطلانه كل من تأمل أقوال السلف الثابتة عنهم الموجودة في كتب آثارهم فليس في كلام أحد من السلف كلمة توافق ما تختص به هذه الطوائف ولا كلمة تنفي الصفات الخبرية ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم فليرجع في ذلك, إلى في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم وإن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض بأن يكون كل من رأى قولا عنده هو الصواب قال هذا قول السلف لأن السلف لا يقولون إلا الصواب وهذا هو الصواب فهذا هو الذي يجرئ مبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم بل بدعواه أن قوله هو الحق وأما أهل الحديث فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتوافرة يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام وتارة يرون نفس قولهم في هذا الباب كما سلفناه في جواب الاستثار طيب هنا في هذا الوجه ثم قال الوجه الثالث قال والآخر تفتر مذهب السلف فهنا يقول المؤلف إن أردت بتستر الاستخفام ذلك السنة فالسنة ما عندهم شيء يخفونه ما عندهم شيء سم التقية ونحو ذلك كما تجد عند مثلا الروافض نعم والمؤلف رحمه الله كان في المنهاج في الفرق بين التقية التي عند الرافضة وهي نوع نفاق وتلون وبين ما جاء في قول تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه آه فالمقصود آه أن أهل السنة ليس عندهم هذا الاستخفاء او انهم يظهروا على شكل غبا الا في حال ايش استعافكم ذكر عند جلالان كحال المؤمن اليرعون ثم ذكر المؤلف يعني ان قوله والاخر إن, ان هذا العباره تعود على القائل بالنحو فيقول اذا كان هؤلاء في بلد انت لك فيه سلطانه يعني يا العز عبد السلام فقد لم تنفسك يعني كيف يكونك السلطان وتجد ان هؤلاء على مذهب السلف ويسترون مذهبهم خوفا اما اذا كنت انت من المستضعفين فلا معنى ايش لان تذم نفسك قال وان ارتبت ستر انهم به كي يجعلونه جنة وسترا ووقاية العلم فيقول هذا الذي يبدو ارادته ففقال اذا كون واحد يعني يتستر مذهب السلف يعني أنه يظهر مذهب السلف فكما قال عندك المؤلف الشخص إذا أظهر مذهب السلف ما لنا إلا الظاهر والله تعالى يتولي السرائر قال عندك هنا لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق سواء, سواء انتسب إليه ظاهر وباطلا أو انتسب إليه ظاهر لأن الأحكام الظاهر إنما تجرى على, على هذا الظاهر ولهذا المنافق عدو مسلما ويعامل معاملنا الإيمان كما هو معلوم قالوا أما قوله أي قول العزب عبدالسلام ماذا بساله النموة التوحيد التنزيق قال عنك لفظ التوحيد والتنزيق والتشبيل الألفاظ قد دخل الاشتراك هنا هذه الألفاظ يعني مدام منها دخلها الاشتراك فتحتاج إلى تفصيل كما سمعنا لكن يجب أن تتنبأ أن هذه الألفاظ التي فيها الاشتراك أو يعبر عن الشخص فيها إجمال منها ما هو له ما, هو ما جاء منصوص عليه في الشرع مثل عندك التوحيد جاء في حديث معاذ فليكن اول ما تدعو اليه جاء في إلى ان وحد الله فهذا اللفظ موجود في في الوحي عندك مثلا التوسل مثل ما ذكرت في اول قاعده جديده قال التوسل لفظ فيه اجماع اشترك مع ان التوسل ايضا كما تعلمون جاء في القران يا ايها الذين اتقوا الله واتقوا اليه الوسيله لكن لما المؤلف يقول عن التوحيد او التوسل وهما يعني جاء بهما يعني جاءت بهما النصوص الشرعيه يقول فيهما اجمال الاشتراك من جهه ايش من جهه اننا صاروا عدة اطلاقات لكن لما تاتي مثل التجسيم ولا مثل التشبيه ولا مثلا الحشو او او الجهه والحيز الى اخره الالفاظ, الالفاظ الال الال التي ظهرت او الجسم فهذه اصره تجيد ما ناه اصره يعني لم ترد الكتابه ولا في بنفي ولا اثبات فهي ينبغي ان انا أن اخرج في هذا فهنا عندك التوحيد لما ذكر عندك التوحيد عند كل طائفه له معنى وهذه المعاني ذكرها المؤلف يعني بينها في في المدارج الثالث 47 400 يعني توحيده هو ايش نفس الصلاه هذا توحيده لما تاتي اصول المعتزله الأصل الاول التوحيد التوعيد لهم يساوي نفي الصفات نفي الرؤية والقول بخلق القرآن إلى آخره قال وكثير من المتكلمة الصفاتية يقصد بهم الأشاعر المتأخرون كأرازي ك... و... و... ومن قبله الجويني فعندهم التوعيد نفي الصفات الخبرية نفي الوجه والأدين آ... عن الله تعالى لما نأتي فلاسفة لهم آ... فقال عندك آ... ما تعنيه المعتذر بزيادة يعني هم ايش التوحيد عند الفلاسفه كابن سينا وابن رشد التوحيد عندهم ايش نفس ايش الاسماء الصفات يقول اسم الصفات الحجه ايش نفي التركيب بل حتى يقولون ليس له الا صفه سلبيه وعضفيه ما معنى سلبيه اضافيه مر بينا هذا في الكون في المدريه السلبيه عندما ياتون مثلا الى اسم الله تعالى عليم وان الله تعالى قدير او عالم قادر عالم يقول إيش ليس جاهلا لفسر العالم يقول ليس جاهلا هذه صفة سلبية أو إضافية عالم يقول إيش جعل غيره وإويش عالمًا لما يأتي سبق Detrás عليم أو حكيم يقول إيش عالم أنه جعل غيره أما أن, ان هذا الاسم قائم بإذاته أو أن الصفة قائمة Bilder فهذا لا أي أحد فهذا معنى الصفة سلبية أن slate 말 pi��alk tech يقول عالم جعل غيره عالما تعالى الله عما يقول الضاليون علوة كبيرة هذا الكلام في صفة السلوية الإضافية في الفتاة والخامس 553 قال والله التحدي, التحدي يقولون باتحاد الخالق والمخلوق يقولون هو الوجود المطلق هؤلاء أخبث الطوائف الوجود المطلق يعني كلمة الوجود المطلق ساوي أنهم جرد الله تعالى عن كل صفة وإسم هذا الوجود المطلق الوجود المطلق انه الوجود كان على موجود لكنه وجود مطلق يعني انه بهذا ايش جردوه ونفوا وسلبوا عنه كل اسم من صفته وفعل تعالى الله عم يقول الظالمون العلوكي والمعلم يتحدث عن الوجود المطلق والاتصال المطلق هذا كله يتحدث عن فلسفيه الأول 96 و قالوا أما التوحيد الذي بعت الله بالرسل هذا لا يتضمن هذه المصرحة إنما التوحيد هو إيش عبادة الله تعالى وحده لا شريك لا. فإن لما أردنا أن نبين مذهب السلف ذكرنا طريقين أحدهما أن ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم ومن روى ذلك من أهل العلم بالأسانيذ المعتبرة والثاني أن ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع قوائف المسلمين من قوائف الفقهاء الأربعة ومن أهل الحديث والتصوف وأهل الكلام كالعشعري وغيره فصار مذهب السلف منقولا بإجماع القوائف بالتواتر لم يثبته بمجرد دعوة إطابة لنا والخطأ لمخالفنا كما يبقى الأهل الجدادة Allah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 اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفراخ حي على الفراخ كيف يشل أن يقال مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته بلا ذكر لذلك اللفظ ولا لمعناه عنهم وكذلك لفظ التوحيد بمعنى نفي شيء من الصفات لا يوجد في كلام أحد من السلف وكذلك لفظ التنزيه بمعنى نفي شيء من, نفي شيء من الصفات الخبرية لا يوجد في كلام أحد من السلف نعم لفظ التشبيه موجود في كلام بعضهم وتفسيره معه كما قد تبناه عنهم وأنهم أرادوا بالتشبيه تمثيل الله بخلقه دون نفي الصفات التي في القرآن والحديث وأيضا فهذا الكلام لو كان حقا في نفسه لم يكن مذكورا بحجة تتبع وإنما هو مجرد دعوة على وجه الخصومة التي لا يعجز عنها من يستجيز ويستحسن أن يتكلم بلا علم ولا عدل ثم إنه يدل على قلة الخبرة بمقالات الناس من أهل السنة والبدعة فإنه قال وكذا جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السلف فليس الأمر كذلك بل الطوائف المشهورة بالبدعة كالخوارج والطوافذ لا يدعون أنهم على مرهب السلف بل هؤلاء يكفرون جمهور السلف فالرافضة تطعن في أبي بكر وعمر وعامة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وسائر أئمة, المسلمين وسائر وسائر أئمة الإسلام وكيف يزعمون عنهم على مذهب السلف ولكن ينتحلون مذهب أهل البيت كذبا وافتراءا وكذلك الخوارج قد كفروا عثمان وعليا وجمهور المسلمين من الصحابة والتابعين فكيف يزعمون عندهم على مذهب السلف الوجه الرابع أن هذا الاسم ليس له ذكر في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين ولا شيخ ولا عالم مقبول عند عموم الأمة فإذا لم يكن ذلك لم يكن في الذم به لا نص ولا إجماع ولا ما يصلح تقليده للعامة وإذا كان الذم بلا مستند للمجتهد ولا للمقلدين عموما كان في غاية الفساد والظلم إذ لو ذم به بعض من يصلح لبعض العامة تقليده لم يكن له أن يحتج به إذ المقلد الآخر لمن يصلح له تقليده لا يذم به ثم مثل أبي محمد معمثاله لم يكن يستحل أن يتكلم في كثير من فروع الفقه بالتقليد فكيف يجوز له التكلم في أصول الدين بالتقليد؟ والنقطة أن الذام به إما مجتهد وإما مقلد أما المجتهد فلا بد لهم من نص أو إجماع أو دليل, يستنبط من, من أو دليل يستنبط, يستنبط من ذلك فإن الذم والحمد من الأحكام الشرعية وقد قدمنا بيان ذلك وذكرنا أن الحمد والذم والحب والبغض والوعد والوعيد والموالاة والمعادات ونحو ذلك من أحكام الدين لا يصلح إلا بالأسماء التي أنزل الله بها سلطانه فأما تعليق ذلك بأسماء مبتدعة فلا يجوز بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله وأنه لا بد من معرفة حدود, حدود ما أنزل الله على رسوله والمعتزلة أيضا تفسق من الصحابة والتابعين قوائف وتطعن في كثير منهم وفيما رووه من الأحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهم بل تكفر أيضا من يخالف أصولهم التي انتحلوها من السلف والخلف فلهم من الطعن في علماء للسلفين وفي علمهم ما ليس لأهل السنة والجماعة وليس انتحان مذهب السلف من شعائرهم وإن كانوا يقررون خلافة الخلفاء الأربعة ويعظمون من أئمة الإسلام وجمهورهم ما لا يعظمه أولئك فلهم من القدش في كثير منهم ما ليس في موضعه وللنظام من القدش في الصحابة في ما ليس هذا موضعه وإن كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسلف ما حصل في المنتسبين إليهم من نوع تقصير وعدوان وما كان من بعضهم الأمور امور اشتهابيه الصواب وخلافه في اصواب وفي خلافها وانما حصل من ذلك صار فتنه للمخالف لهم ضل به ضلالا كبيرا فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف ان المشهورين من الطوائف بين اهل السنة والجماعة العامه بالبدعه ليسوا منتحلين للسلف بل اشهر الطوائف بالبدعه الرافضه حتى إن العامه لا تعرف من شعائر البدع الا الرفض والسنين في الصلاحين لا يكون رافضية وذلك لأنهم أكثر مخالفة للحاديث النبوية ولمعاني القرآن وأكثر قدحاً في سلف الأمة وإمتها وطعناً في جمهور الأمة من جميع الطوائف فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدع فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عدوس بن مالك أصور السنة عندنا تمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم في الكلام السابق المؤلف رحمه الله يعني قل يقرر أن إذا أردنا نعرف هذا بسنافه إنما يعرفه بالنقل عنه وهذا ما لم يفعله العزب عبدالسلام عفى الله عنه فكونها إنما أخذ ذلك قال بالاستدلال المحض يعني بالنظر هذا ليس, ليس, ليس عزلاً وذكر عندك إيش أن مذهب السلف يعرف من طريقين فقال حدهما أن ذكرنا ما تيسر من ذكر الفاضي كانت تأتي بكلام السلف تقول قال فلا معمة السلف أو تأتي إيش في الثاني من نقل مذهب السلف عندما يأتي مثلا أن عالم العلماء ليس من السنة المحظة لكنه ينقل كلام السلف يعني بعلمه عدل فهذا يعتبر مذهب السلف هذا المنقول أن ذكرنا ما يسر من ذكر ألفاظهم والثاني أن ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طواف المسلمين الـ الـ الـ هنا في كلامه لما قال كما سألكناه في جواب الاستفتاء الشيخ محمد عبد الرزاق حمد رحمة الله عليه لما يعني يعلم يقول كأن الشيخ يعني الحموية يعني يقول كأنه يعني الحموية وإن كان ما لا ذكر لكن يعني هذا يحتمل يحتمل والله أعلم لأن ما ذكر هنا من الطريق يجد فعلا هو موجود في الحموية فلما تنظر الحموية فيها ألفاظ قال علماء السنة المحظة هناك ألفاظ جاءت عن ناس من المثبثة أو من طواف أخرى ينقلون مذهب السلف, ينقلون مذهب السلف كما جاء في نقول كثيرا في الحموية وعلى كل لو ثبت ما قاله الشيخ محمد عبد الرزيزيز حمزة عليه رحمة الله يمكن قال يقول أن هذه الرسالة هل هي جاءت بعد الحموية؟ هذا ليس كافيا لأن سبق المرة بنا أنه لو, لو قال الشيخ وقد بينا هذا في الكتاب فلاني ليس بالضرورة عن... أن الشيخ حياناً بعض كتبة يعتريها وتبيض لكن تأسفها قليلة والحموية مر بناها من الكتب الشيخة التي ألفها كما ذكر ابن عبدالهادي سنة 98-600 كما أنها ماذا؟ يحتمل يكون هذا ماذا؟ رسالة بين أيدينا بعده والله أعلم يحتمل هذا وان كان كما مر بنا أن في مواطن متعددة من هذه الرسالة كانت توحيش أن هذه الرسالة من كتب الشيخ المتقدمة طيب هنا لفظ التجسيم كما ذكر عن ذلك ما جاء عن السلف لا بلفه وإعتبات هذا قرر في مواطن متعددة كما جاء في بيان تلبس الجامية يقول الشيخ في بيان تلبس الجامية لفظ المجسمة لا يوجد في الكتاب ولا في السنة لا بمدح ولا ذم ولا يوجد ايضا ذم هذا المعنى الذي سميته تجسيما يرد على الرازي وقال موضع آخر لفظ الجسم ما يتكلم به أحد من لا نفي ولا إثباتا هذا كله في بيان تلبس الجامعية الأول صفحة 72 و 72 والخامس 94 و 300 وأيضا جاء في الفتاة والثالي 46 و 100 وسبقا مر بنا أن لفظ الجسم معناه في اللغة معروفة الجسم هو البدن أو الجسد او الجثمان هذا المعنى اللغوي لا يعني لا يريده المتكلمون صار لهم اطلاقات ولهم يعني اصطلاحات مره الموجود مره كان بنفسه مره المركب من الماده الصوره كما عند الفلاسفه المركب من الماده الصوره عند المتكلمين او عند طاول المتكلمين مركب من الجواهر المفردة عند الفلاسفة اقوال متعددة لم يلتزموا ايش بالمعنى اللغوي التشبيه قلنا أن الشيء قال فيه إجمال وإيهام إذ ما مشهل بينهما يشقدر مشترك وبعض المستدعي يتعمد أن يقول لفظة تشبيه فيقول مثلا الله تعالى لا يشبه الأشياء بوجه من وجوه والإمام أحمد بما حبارة عن العلم والتحقيق قال هذا هو التعطيل لم يقول الله تعالى لا يشبه الأشياء بوجه من هو يريد أن ينفيش الأسماء الصبات وينفي القدر مشترك بين الخالق والمخلوق فالله تعالى سمى نفسه سميعا سميع في اتفاق فاللفظ المعنى وافتراق ريش في الحقيقة والكيفية لأن الله تعالى قال ليس في شيء كنا التحقيق أن هناك فرق بين تشبه التمثيل وهذا تجدون في جواب الصحيح طبعة المدني الثاني 33 و 200 وبيان تجميز الجهمية الثاني صفحة 8 و 500 والفتاة السادس 13 المؤلف رحمه الله يعني من الطرائف المؤلف كما يقولون ولد سنه 661 والعز بن عبد السلام رحمه الله توفي سنه 660 يعني يعني ولدي يبدو ان الكتاب الفه الشافعي عاد المبكر فيما يبدو ومع ذلك تلحظ حجته يعني قويه على العز بن السلام الذي كان يلقب بالسلطان العلماء فهنا لما يقول العز بن السلام وكذلك جميع المبتدئة يدعونهم يعني يقول هذا يدل على عدم قلة الخبرة بيشب المقالات فلا الخوارج ولا المعتزلة ولا الروافض يدعونهم يشعروا بها بالسلف كما يعني يقرر العزب رحمة السلام الوجه الرابع أن هذا سنة سيروذكر في الكتاب ولا في السنة إلى أن قال ثم مثل أبي محمد العزو عبد السلام يقول الآن كيف أنت يا العزو عبد السلام يعني لا تستحل يعني التقليد في الفور لا تستحل فكيف ايش جوزت ذلك في التقليد يعني ما نقلت كلام السلام عن, ايش عن كتبهم أو من نقل عنهم وإنما جاء ذلك بمحظة الاستدلال والنظر في قال عندك ومعتزلة ايضا تفسق الصحابة نعم معتزلة يعني عندهم هذا التفسير كما عند عمر بن عبيد مثلا او, ما أو واصل العطاء وعمر بن عبيد هو اخبث من واصل فواصل بالعطاء يعني كان يعني يقول ان احد الفريقين اللي هم في الجبل وصفين معارك لهم يقول ايش أنه, يعني انه مخطئ لكن لا يعين هو يقول احدهما مغفلك لا وعين من هو المخطئ او هو الفاسق أما العمر بن العبيت فيفسق الفريقين يعرف يفسق فالفريق فهو اسوء من من من واسب نعطا المقصود عندهم هذا اللمز وهذا الطعن لمذهب او للصحابه فقال عندكم هنا والنظام للقدح الصحابه قدح النظام المعتزلي للصحابه ذكر طرفا منه بن قتيبة في تأويل مختلف الحديث في أوله قال حتى أن العامة نعم مثلا الرافض الرافض طبعا ما يعني ردا على العزو على السلام لا ينتحه ماذا بالسلام بل الرافضي هو مقابل السنة والعوام ما يعرفه إذا قيل السنة إنه ليس رافضيا وهذا يبين لك هاي أن المؤلف رحمه الله حرر لك معنا أهل السنة فقد يقال أهل السنة في مقابل الرافضة فيدخل للسنة هنا الأشاعر والماتريدية وسائر الصفاتية وقد يطلق أهل السنة المحظة فالأشاعر رئيسه من أهل السنة المحظة يقول الشيخ رحمه الله فإنهم أي الكلابية والأشاعر أقرب طوافع الكلام للسنة والحديث وهم يعدون من أهل السنة عند النظر إلى مثل معتدل والرافضة قال بل هم اهل السنه والجماعه في البلاد التي يكون فيها اهل بداع فيها المعتزله والرافضه هكذا في بيان المسجيه 338 و500 وقال ايضا لفظ السنه يراد به من اثبت الخلافه الثلاثه لمروق عمر عثمان فيدخل في ذلك جميع الطوائف الى الرافضه قد يقال اهل السنة الذي يثبت الخلافه الثلاثه او كما قال عندكم المؤلف الاربعه فيدخل في ذلك جميع الطوائف الى الرافضه حتى يدخل في ذلك المعتزله وقد يردع أهل السنة المحظة هكذا في المنهاج الثاني واحد عشرين ومائتين كم بقى على لقامة خلاص طيب رسالة عبدالس بن مالك رسول السنة عندنا التمسك من كان عليه أسرم سلم ردت بنا هذه العبارة وقلنا أن الشيخ رحمه الله له على هذه الرسالة طيب نكمل متكلمة وأما متكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والاشعالية مع الفطهاء والصوفية وأهل الحديث فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف بل قد في أكثر جمل مقالاتهم لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم كان بمذهب السلف أعلم وله أتبع وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانها وكلة ابتدائها ما يكون انتحال السلف من شعائر أهل البذاء فهذا باطل قطع إن ذلك غير غير ممكن إلا حيث يكفر الجهل ويقل العلم يضح ذلك أن كثيرا من أصحاب أبي محمد من أتباع أبي الحسن العشعري يصرحون بمخالفة السلف في مثل مسألة الإيمان ومسألة تأويل الآيات والأحاديث يقولون مذهب السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص أم المتكلمون من أصحابنا فمذهبهم كيت وكيت, وكيت وكذلك يقولون مذهب السلف أن هذه الآيات والأحاديث الوالدة في الصفات لا تتأول والمتكلمون يريدون تأويلها إما وجوبا وإما جوازا ويذكرون الخلاف بين السلف وبين أصحابهم المتكلمين هذا منطوق علسنتهم ومصطور كتبهم أفلا عاقل يعتبر ومغرور يزدجر أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح المخالف ثم يحدث مقالة تخرج عنهم عليس هذا صريحا أن السلف كانوا ضالين عن التوشيد والتنزيح وعلمهم متأخرون وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين المكين طيب. على كل خلاصة في هذا أن حتى حتى يعني الشاعر والماتريفية والكلابية يعترفون بالمفارقة بين مذهب السلف وبين مذهبهم فهذا ليس والعزب و.. و.. عبد السلام يقول أن كل يدعي ويتستر مذهب السلف ها هم أصحابك وأتباعك في عباراته يقولك مذهب السلف كذا ومذهب أصحاب المتكلمين كذا عبارة شيخ مذهب السلف عند الإيمان قوله جاء بمعنىها عن أبي القاسم الأنصاري الشيخ الشهرستاني وهم الأشاعرة في شرع الأشاد لأبي المعالي وهذه نقل الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير صباح 38 ومئة طيب لعلا نقل هذا وإن شاء الله نكمل إن شاء الله مع بداية الفصل القادم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم محمد وعلى الله وصحبه أجمعين